وَإِلَّا الْمَظْدُوبِ عليهم وَالضَّالِينَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّولِ فَفَزِعْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ في فِي الْأَرْضِ إلَّا من شاء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 وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ إِذِنَا مِنْهُمْ وَمَا جَاءَ الْسَّيِّئَةُ فَقُبْتُ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم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 وَمَا قَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَكُونُوا وَمَا رَبُّكَ بغافل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 خاشعا لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المخيبن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون